فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة وسلا الأولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء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 وما يمسك فلام مرسل له من بعده ومن يمسك فلام مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكرون عمه الله عليكم يا ايها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 فَأَكُون فَإِنَّهُ تَكُون وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الْأُمُورُ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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا الذين كفروا لهم عذاب شديد، الذين كفّو لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم. مغفرة وأجر كبير واجر أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فمن له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا نفسك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الله عليم بما يصنعون. إن الله علِيمٌ بما يصنعون.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 بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فللله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم. والعمل الطيب والعمل الصالح يرفع إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك, هو ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم ذَكَرْنَا لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُوا إلا, تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ في كتاب وما يعمه من عمري ولا ينقص من نوره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير Wahai yang beriman, janganlah kamu memakan makanan yang tidak disediakan Allah ومن كلن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليتا تلبسونها. وتستخرجون حلية تلبسونها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْرُوا مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِن تَدْرُوا مُثْقَلَةٌ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَلَن فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغُمَاءُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَلَا يسمع من يشاء. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. أنت من في القبور إن أنت إلا نذير. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير وَإِن يكذبُوكَ فَقَد كذبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَينَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنيرِ وَإِن يكذبُوكَ فَقَد كذبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاء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 من هَوَى غُرُورَ ذِي سُودَ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ما يخشى الله من عباده العلماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. إن الذين يث كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وَأَمْفَاقُ مِمَّ أَرْزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَّةٍ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورٍ وَأَمْفَاقُ ليوفيهم أجورهم, ليوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِنَّهُ ائك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذين اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين نصفنا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذَهَبَ وَلُؤلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ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 169. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا 161. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كفوا لهم رجلاً ملا يخضع عليهم فيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُو كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُو وهم يصقرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما, فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلايا ففي الأرض. هو الذي جعلكم خلايا ففي الأرض. فمن كفر فعليه كفره. عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهما لا بينة من بل إن يعلم الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا بل إن يعلم الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعضه من من إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم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 استكبارا في الأرض ومكر السيء. استكبرا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون ظرّون إلا سنة الأولين؟ 30. فهل ينظرون إلا سنة الأولين 31. فلن تجد لسنة الله تبديلا 32. ولن تجد لسنة الله تحويلا 33. ولن تجد لسنة الله تحويلا 114. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 115. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُجْرِمِينَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إنه كان عليما قديرًا إنه كان عليما قديرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن أَنَّ بِعِبَادِهِ بصيرا